لهذا لعل أن أنتهي بمسألة أقول أن أعظم استثمار يستثمره المرء أن يستثمر بأبيه وأمه لماذا؟ لأن الإحسان للأب والأم يعود عليك بالنفع من أبنائك فمن أحسن لأبيه اعلم أنه يحسن لأبنائه وأبنائه سيخ... سي... هو حتى أبين لك المعنى ما تضعه... ما تضعه في يد أبيك سيأتي الابن يضعه في يدك فأنت بالخيار إن كنت عاقا ستبتل بابن عاق بروا آبائكم تبركم أبنائكم كما قالها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لهذا هكذا الدنيا ما معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنت تقرأها صباحا ومساء ما معنى قيوم قيوم قائم بأمور الدنيا جل وعز يجاز الحسن بالحسن والسيء بالسيء لهذا أعظم استثمار أنت تستثمره في حياتك إذا نظرت لمن لأبيك وأمك قبل أبنائك لأن الابن على فكرة نسبة احتمال أن ينفعك الابن يب... ربما عشرة في المئة أو خمسين بالمئة لكن نسبة احتمال أن ينفعك الأب تسعة وتسعين بالمئة الأب لا يظلم أبناء وإن كان يوجد أباء قد ظلموا أبنائهم اعلم أنها حالة شاذة حالة شاذة وتذهب لا تقسمي قياس تقول والله أنا أبي ما صنع لي صنع لك جدك على الدنيا صنع لك أوجدك من ربك يأتيني رجل يقول ترى أنا أبي ما صنع علي يا شيخ من ربك ما الذي يدخلك المدرسة ما الذي كان يدفع إليك حتى تلبس وتشتري الأدوات المدرسية والحقائب وتأخذ مصروفك الأم من ربك لهذا هذه الكلمة أحيانا تصيبك بانقلاب في رأسك يأتي رجل يقول أنا أبي ما صنع لي ما, ما رباني وكيف قوي عظمك وأصبحت تنطق باللسان من الذي كان يصرف عليك أم تظن أن يصرف عليك رجل من الشارع لهذا مهما كان الأب يبقى أب قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح